جيمال كان تحبني مدنير كل يوم زيني سيدي زي صداك دسمي زي جرح لي عجشت الحجيمال كل يوم زيني زي <متصفيق> Gün yuva madem ki yama غاضو مات وغاري دي في اليوم seri warga stumila qatsar qad den fi azizki haji malqat habbi medir kulli jinisi di suda qad sirti si jarae staad mednak yikil لا ذا يفر كبير ما ذا فيني <تصفيق> دون دون بن والحجيم كنت تسجل في ضاضر اللي يوب تحبيني مدير كل يوم زين يسيدي This is Mr.